や ربي や ربي لا ا ل ب ه ا ئ م س ت د ر ك ا ً ب م ا عدما ً يا واسع الجود جوداً بل خير خيرك وعندها ا ل س و ع ه النابلسي للعلوم ا ي ا ل ح ا م أ س أ ل ك س ب ر ال ش ر ا ر على القبيح والاخطار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 アして今日は私のことカマでもいいことはないことはないことはないことはないことはないことはない 「やられて」「やられて」「やられて」「やられて」 و ع ظلمه و إ ف ك ي ه وسوء فعله وتركه وشمو تلجيل والقمر وحب دنيا دميمه من كل خير ا ل عقيمه ごめん。 و ا ل م ا ر ا ت يا رب قد غالبتني وفي ا ل أ م ا ن ه سبتني وفي الحدود ك ب ت 私がちは私たち a 思い出を知っていることを知っている人たちのている人たちの思い出を知っている人たちの思い出を知っている人たちの思 حلوت الضمار بنمتان ل يا رب يا خير كافي احلل علينا العوافي よし وقد اتاكنا بعذر وفي الكسار ي ن وفقر فاخذ ب ي س ر ي ك ع س ر ي ファンタムーレうタムーレンタムーレンタムーレンタムーレンタムーレンタムーレンタムーレ المنفرد بالكمال وبالعلا و ب ا ت ع ا ل ي على و ت ا ع ا ل ض و ا ر شركه الهدى شركه دعويه غير ر ك ح ي ه ذات مضمون ا ج ل ا ع فلاجلكم كل خيري واجعل جنانك م ص ي ر ي واختم بلي بنا ل ل ا ج ا ء ص ل ى في كل حال على م ز ي ن الظلام ん